عزمت عن روحة هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحه اتبت الله بالراحة للحرم عزمت عن روحة هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحه et te مصخة للناس في بوحة بيح المكنون الكباح في الحرم عزبت عن ولا من لت الرسامة ساحة استمرت النفس بيت الله أمر ما حسب في الناس مربوحة لن اقربك أكبر ارباحه طالبك يا رب مسموحا دمع عبدك من الخجل ساحا بدمع وعدل انا راح تايه في صحرا ولقاها حلم عزم تع الراحه وانا خليت دمع ساعه يوم مرت النفس مجروحه يدبت الله ابرارها فقط على الصفحه الرسميه للشيخ مشاري بن راشد العفاسي العفاسي افشن الله